كآيات الكتاب المبين <تصفيق> نتلو <تصفيق> عليك من نباله Did it يا لا الا لها شيع يس تضايق من فَكَمْ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَهْلَنَا ونريد ان نمن على الذي نست ونگیعنا لهم اکیم One mag magkin na nahunfil Well... Ain't that chif inna illaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun talta qaqau We're calling 안 من المؤمنين وقالت لأبته قصي فمصوت به عن One Varda iyi! ¡Hola! No. Yeah. Yeah. Yeah. ¡Una! فأصدق آخر المدينة Oh, oh. oh. Alam, alam, alam. All oh. oh. Önceeek! The word What? Oh Um, um. قالت إن أبي يدعوك ليجدي أجر ما سقيت لنا. سلام. ما جاء أبو قصص عن القصص قال لا تخوف نجوت من القومين. قال اعداهما يا ابت استجبت ان خير ما استجبت القوي Hold on,